اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك اتوني به استخلصوا لي نفسي فلم اكلمه فلم اكلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنسلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون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 الكاين فارس المعنى فارس المعنى اخانا نختل وين له لحافظ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولمما فتح مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا قال ان ارسلهم معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تاتنني به لا تاتنني به الا ان يحاط بكم فلن ما اتو موثقه قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه الا حاجة في نفس يعطوا بقضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَا إِلَيْهِ أَقَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ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 كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ يَأْخُذُ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَضَّلَ قَوْمًا عَلَىٰ قَوْمٍ ۗ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ مِنْ قَبْلُ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 فَاخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرَاهُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَمَا عَذَّ اللهُ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّ إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل, ومن قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا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 قال من سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان يهديني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وَقَالَ يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيل قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال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 لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِمَضَاعٍ وَجِئْنَا بِمَضَاعٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزي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 اهي ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على الناقش وخروا له سجدا وقال يا ابي هذا تاويل رؤيا يا من قبل قرجعلها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 دارك من انباء الغيب نوحي به اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليه من اجر انه وان ذاك كل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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رَفَعَ السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ودَبّر الْ الأمرْ يُحَِّل الْآياتِعَكُ فِق إ رَبّكُمْ توقنون وَوهو الذي مَدد الأررضَ وَجلَ فيِيهَا رواس وَأَنهَا رَ وَمِ كلُ السَّماتِ جعَلَ فيِيه يلَ فيهَا, فيها زَوجَينثْنل يعشَّيلَّه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 يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 يرَبِه وَمَن وَمُسْتَقْف بالِالَّيل وَمنَن وَمسْتَقْفٍ بالِالَّلِ وَسَاربٌ بَِّهَا لَ مطِبَاتُم مِ بَيْن يَدَيْهِ وَمنِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظونَهُ مِن أَمْرِ الل إِ الله, إن الله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 ويرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق, ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله هم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الا كباسط كفيه الى الماء الى يبلغ فغ وما هو ببالغ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ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 فَسلََة أَْضِيَة بِقَدَرهَا فَحتَمَ السَّينُ ومما ومما زَبَدَ الرابِيََا فَحتَمَلَ السَّلُ زَبَدَ الرَّابِيَ وَمَِّا يُوقِدُون وَمَِّا يُوقِثُونَ عَلَيْهِ فَّ لِمِتِ غ حِلةٍ أَمَتَ زَبَد مِطْلُ كَذَلِكَ يَغْرِب الله حَقَّّ وَبَاضِل فَأَمَّا السَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ وَأَمَّا مَا لَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَنكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَهُمْ أن لَهُمْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ وبئس المهار